وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَابِدِينَ وَدَوَاةٌ وَبَوَاثٌ فِي الْأَرْضِ كَمْ مِنْ شُغُلِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا في الأرض قال الملاول الذين استغفر من قومه للذين استضعفوا للذين استضعفون من آمن منهم لما آمن منهم ما تعلمون أن صالح مرسل من ربي قالوا سَلامِي مُؤْمِنٌ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ الَّذِي آمَنَ أُجْزِي بِخَيْرٍ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ ربهم وقالوا, وَقَالُوا يَا صَالِحُ ادْنَا بِمَا سنين ففادت طول في دار امجد فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولو ان قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون